ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء. كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا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 وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القياف في جهنم كل كفار عنيد من عل معتد مريب من فاعِلٌ للخير معتدٍ الذي جعل مع الله آخر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقاها في العذاب الشديد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 نبي ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد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 من خشيا الرحمة نبالغيب وجاب بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام. وادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا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 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيامٍ وما مسنا من الغُب فاصبر, فاصبر فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه واذبار السجود واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت إنا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 ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار